إِذَا كَذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُ السَّيِّئَاتِ أَن يَقْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 ولهما في السماوات والأرض وله الدين وصفاء أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ